على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق.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 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس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 هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب و منه شجر و منه شجرون فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات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 وَرَأَى الْفُلْكَ مَآخِرَ فِيهَا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وبنجمهم يهتدون أ فمن يخلق كمل لا يخلق أ فلا تذكرون أ فمن يخلق كمل لا يخلق أ فلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها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 ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء أما يزرون قد مكروا الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوافهم الملائكة تضالئ أنفسهم فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء بلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلا بأس مث والمتكبرين وقيل للذين التقوا ماذا أنزل ربكم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 جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون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 لنبوء أنهم في الدنيا حسناتو ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِاللَّيْنَةِ وَالصَّبْرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ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 أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لراوف رحيم أ يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين، يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون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 اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ, إذا فريق مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفرو بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصبا مما رزقناهم تَالَ اللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الخصنة لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَلَّاهِ لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ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 وَهُدَاهُ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَعَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَإِنَّ لكم في الأعماق عبارة نسقيكم نسقيكم مما في بطونه من بين فرقه ودم لبن خالصا لبن خالصا سائغا للشاربين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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمت الله يجحدون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 ضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولى وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير أَلَيْسَ الَّذِي اسْتَوَى وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ بطن لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والله أخرجكم من بطن أمها لا تعلمون شيئا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 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعبون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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة وبشرى للمسلمين.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 تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقون وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 فدو ما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بِأَحْسَنِ ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه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 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربه يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذينه به مشركون وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَا كَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَن تَمُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُوسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين إن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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة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 وطن الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله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 فَأَمَّا الطَّرِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم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 ثمَّ تابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَنِيفاً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 وَلَنَصْبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ